سبحان الله العظيم سبحان الله الكريم سبحان الله الغفور سبحان الله الحليم سبحان الله المجيد سبحانك سديلك جد سبحانك قانونك حكم سبحانك يا قد تو كعز سبحانك لا راد لمشيئتك سبحانك لا مبدل لك كلماتك سبحانك ذا الجلال سبحانك فاقر السماوات سبحانك بارئ السماوات سبحانك السماء بلا عمد سبحان الذي بسط الأرض بلا وتد سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك سبحانك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك سبحانك لا قابض لما بسطت سبحانك لا باسط لما قضى سبحانك لا هادي لمن أضلل سبحانك لا مضل لمن هدير سبحانك لا معطي لما منعت سبحانك لا مانع لما أعطي سبحانك لا مقرب لما بعد سبحانك لا مباعد العز النبيع يا ذا الجاه ويا أرحم الراحمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برمتك واصرف عما شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك نستغفرك الله نستغفرك الله نستغفرك الله من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعزائم مغفرتك واما زينا مغفرته والعزيمه على الرشد والقيمه من كل ابن من كل انفع جميع الجنه وانفوز بالجنه والنجاه من إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أصبح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصبح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصبح لنا عن الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا بنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا حقاً إلا أعليته ولا باطلاً إلا أزهقته ولا مريضاً من المسلمين ولا ولا شفيت ولا بريضا من المسلمين إلا شفيت ولا بيتا من المسلمين إلا رحمت ولا بيتا من المسلمين إلا رحمت ولا بيتا من, من المسلمين إلا رحمت اللهم يا حيو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تبعنا حكا غافر و مغفر ذنوب المدني و مغفر ذنوب المدني و مغفر ذنوب المدني اللهم اهدنا سائر المسلمين اللهم اجعلهم هاديا كمهديا واضيا تنضيات حافظا للغيب بما تحفظ الله اللهم احفظنا من التبرج والسفوق ومكره الاخلاق ودعايا وأهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور اللهم آمنا في أوطاننا وأصبح أئمتنا وأولا تغمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتباك واتبع رضاك وق وخذ بناصيه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 يد من يغودي والنصارى ما تدين والله ما ترحق اللهم احسهم عددا واقطعهم نددا ولا تغادر منهم حدا اللهم انصر اغواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انا نسالك عزا ونصرا للسلام والمسلمين عاجلا غير آجل اللهم بنعوطهم وانا بك اللهم من عوطهم بك اللهم من اللهم اجعلهم من اهل الجنه اللهم اجعلهم من اهل الجنه اللهم اجعل الحوض موردا سلبا سا لهم انا غنا لا يكافئهم الا انت ولا يجازيهم الا انت اللهم اجزهم يا حي يا قيوم اللهم اجزهم على الاحسان اخسانا كما كانوا نعتيموا كما رحمونا رحما وَنَصْرِبُ مُنًا طَرْحًا كَمَا رَصَعُونَا طَرْحًا كَمَا, كما أَنفَقُوا عَلَيْنَا فَأَنفِقْ عَلَيْهِمْ أَنجِزِ الْمَجْدَ بَجَهُمْ أَنجِزِ الْمَجْدَ بَجَهُمْ دُرُّو فَتَدْفَعُ مِنْ آثَارِ أَوْزَارِه وَسَيِّئِ اللهم اختم بالصالحات اعمالهم اللهم اختم بالصالحات اعمالهم اللهم اختم بالصالحات, بالصالحات اعمالهم اللهم من كان منهم ميت فأنزل على قبره شلال رحمتك اللهم أنزل على والسرور. اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. على الالائك المتكفين. اللهم اجعلنا وولينا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلم كثيرا وإن لم تظهر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وضنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم